لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وللله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولاد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 بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا